ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم من المؤمنون واكثرهم فاسقون لن يجروكم الا اذا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ وَيُلُوكُمُ الْأَذَى ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقْفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَ وقضى من الله وضربت عليهم المشكه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الامم باا بغي حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يسلون آيات الله آماء الليل وهم يسلون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير فَلَن تُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ